بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماء أنا فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تظلمون بصير. هلا down. ولم يَنَالُوا الْبِرَّ الذين كفروا مِمَّا حَبَّبْتُمْ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما يَوْمَ يَجْمَعُ كُلَّهُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ Li o caça الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ما أصاب من صيبة إلا بإذن الله، وما يؤمن بالله يخاف. إن الله لي الله وأطيع رسول فإن فإنما لَهُمْ وَإِنْ تَأْفَنُوا وَتَرْفُضُوا وَتَضْرُكُوا فَإِنَّ مَا na uh -huh. فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ إن تقرق الله قرض حسناً يضاعف لكم ويغفر لكم والله